بسم الله الرحمن الرحيم ثاني هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ فَوقَهُم وَنَادِيكَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا يُؤْمِنُونَ أَوْلِيَاءُ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا إِنْ فَعَلْتُمْ بِهِ فَعَلَيْهِمْ وَكِيلٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لَذِكْرٌ لِّتُنذِرَ قُرًى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَيَخْرُجُ النَّاسُ مِن كُلِّ دَمَّةٍ وَأَرْيَحَ فِي السَّعِيرِ وَنَشَأَ اللَّهُ لَنَا نَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 الله يا لقم الله ربي عليه توكلت واليه اني ديل فاطر السماوات والارض جعل لكل من انفسكم ازواجه ومن الامل عام ازواج يراكم في لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْصُرُ الرُّجْمَ الظَّالِمِينَ يَشَاءُ وَيَقُولُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَرَى عَلَى كُلٍّ مِنْ دِينِ مَا وَصَّاهُهُ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَذَٰلِكَ أَرَاهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَصَرَّفُوا۟ إِلَّا مَن دَعَا إِلَى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِن إِمَامِهِمْ مُرِيبٍ فَلَيْسَ غَالِبًا صَدْعٌ وَالسَّقْ كَمَا أُنْسِكَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ اللهم ارحمنا في كتابك وامرت لي اعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يحا في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي يحب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 هنا ان الذين يمارون في الساعه في لفي ضلال بعيد الله لطيف اذا جزى من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نقفه منها وما له في الآخرة من نصيب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 دار الله الذين مشرفين من ذا كسب وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنه لهم ما يشاءون عندها رزقهم ذانك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا اسالكم عليه اجرا الا الموجه في القبر وَمَن يَقْسِرُ حَسَنَةً نَجِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِيَ جَاءَ إِلَٰهُ يَحْطِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِتَمَامَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ قَالُوا أَغَضَبَ اللَّهُ ۚ أَيُّ عَذَابٍ لَّغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَبْرِنَا مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ إِذَا إِلَى قَبْرِهِمْ ضَافِرُونَ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 وهو على جمعهم إذا يشاء خذير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم مُرْجِينِينَ فِي الْأَمْرِ وَمَا لَهُمْ مِن غَيْرِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَإِنَّ يَا تِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ الْأَعْلَى إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل طبان شكور أروا بقهن بما كسبوا ويعفوا عن كثير وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا لَهُم مَّنَازِلُ مِنَ الرَّحِيمِ فَمَا تَكُونُ فِي شَيْءٍ كَلِمَةٌ سِوَى مَا أَمَرَ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ فَسَيُدْخِلُونَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَلَيْهِمْ رِزْقٌ مِّنْ عِندِ رَبِّهِمْ وَلَا يَخَافُونَ عَذَابَ مِنْ دُونِهِ وَالَّذِينَ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَضْغَرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ يَقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وجزا اسمي اسمي اسمها فمن عفا واصلها فادره على الله ان الله لا يحب الظالمين وَلَمَن تَصَرَّبَ بِالظُّلْمِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّ السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَمَا سَوَّيَذُونَ فِي الْأَرْضِ ظَالِمِينَ الْخَطْوِ عَنَا إِلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَدَّرَ وَغَسَلَتْ مِنْ ذَلِكَ لَذِلَّةٌ عِظِيمٌ وَمَنْ يُذِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ إِلَّا بَعْثُهُ وترى الظالمين أما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من قرف خفي وقال الذين كفروا لن الكافرين الذين كفروا افسهم واهلهم يوم الخيام فلا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يظلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يحب يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ مَا لَكُمْ مِنْ الْمُنْجِي يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ فَإِنْ نَظَرُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ لَيْكَ إِلَّا الذَّلَال وَإِنَّهُ لَإِيلَاءَ ظَنَّ الْإِنسَانُ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِرُّوا فَيَأْتُكُمْ عَذَابٌ بِغَدَمَةٍ قَدَّمَتْ أَيْدِيهَا فَإِنَّمَا مِن فَسَاقٍ فَتُورٌ لِلَّهِ يُنْقِضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُذَكِّرُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِلَٰهًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ وَعَهُدَ اللهُ أَن يُحْيِيَ وَيُمِيتَ وَكُلٌّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, أو يرسل رسولا بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَقَالَ لَكَ أَرْحَلْ مَا إِلَيْكَ رُحَمٌ مِنْ أَمْرِنَا لَا تَقُمْ قَدْ جَاءَ لَنَا كِتَابٌ وَالْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلَ اللَّهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلَ اللَّهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّكَ لَهَادٍ إِلَٰهُ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ تَصْرِفُ الْأُمُورَ